اللهم سدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم واصلح اللهم قلوبهم اللهم عليك بمعاديهم اللهم الله اللهم يا من الله العزه مغيرنا يا من الله القدره والكرما يا من هو الكبير المتعى نسألك اللهم عزا أمورا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك إليك ترفع بفنا وحزمنا وحكايتنا إليك اللهم إليك اللهم نشكو ظلم الظالمين وقسوة الفاجرين وتسلط الخورة المجنمين اللهم إليك نشكو ظلم النصارى الحاقدين اللهم طال ليل الظالمين وعليهم يدا من الحق حاصدة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسكت بها عدونا اللهم اللهم عليك ببعث للظلم والإلحان من الظلم والالحاد اللهم عليك بأمريكا معطي للكفر والفساد الله اللهم عليك بأمريكا معطي للكفر والفساد اللهم انتبههم عليك افسدوا في ارضك وقتلوا عبادك واهانوا دينك اللهم انت بهم عليم وعليهم قدير اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة تموت وطوفان قوم اللهم سلِّق عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الارض اللهم فرِّق دولتهم اللهم اجعلها دولا واحزابا متناحرة اللهم يا حي يا قيوب اجعلهم في قبضة عبادك اللهم اجعلهم في قبضة عبادك اللهم ثبت الاعاصير عندهم اللهم ثبت عاصيرك عندهم اللهم فك اسر اخواننا الماسوديين اللهم فك اسرهم اللهم شد اجرهم اللهم ثبتهم على ايمانهم اللهم اجعل التنكين لهم اللهم عليك بمن يعذبونهم الله الله عليك بمن اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل تدبير اعدائنا تدميرا لهم ومكرهم مكرا بهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا سميع الدعاء يا قريب مجيب اننا ندعوك ونحن موقنون بوحدك وباجابتك فقولك وقولك الحق أدعوني أستجب لكم اللهم استجب لنا اللهم استجب اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض نسألك أن تنقذ الأقصى من قفضة اليهود اللهم أنقذ أن الأقصى من قفضة اليهود اللهم خلِّصه من كل كافرٍ جحور اللهم قُرَّ عيونَنا به وبهزيمة اليهود الحاقدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من عزَّ وارتفع وذلَّ كل شيءٍ لعظمتك وخضَ اللهم يا من خلَقتنا من نفسٍ واحدة ومستقرًا ومستودع اللهم يا قليب في علوة يا علي في ذنوة يا ذا الطول والقوة نسألك عزا للإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوب اللهم احفظ العلماء العاملين اللهم احفظ العلماء العاملين وثبت الدعاة المخلصين وارفع مقام الآميرين بالمعروف والناغين عن المنكر ومن والاهم من المسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من سخر نفسه لإيذائهم والكلام في أعراضهم وتتبع زناتهم ولم ترد له هدائهم اللهم اجعل الشقاء لزيمه اللهم اجعل الشقاء لزيمه والبلاء في طريقه اللهم اقلب صحته سقما وعافيته مرضا وغناه فقر وقوته ضعفا